وو دن بل مل چکا و تی نو گند جلوں مویل کئی فَإِن کا ل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 تَخِذُ اليَعودَ وََّ صْرَ أَْلَ بَعذُهُم أَوْلياُ دَعْ وَمََيتَوَّهُم مِن قُم فَإِن النَّو مِنهُم إِ اللهََّ لاَا يَهَدٍ سولہ کوئی بل کائی پک اومی بلو رو فَزِئِنَّ نَادِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا آهَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فستوفيات الله بقوم يحبهم فستوفيات الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين ازلتن على المومنين اعزتن على الكافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يطافون لوم تلائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله آتع علیم ان وَمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا ینج ن چی کم وا ل کم اومی دئی تم ان چیت پدو ا نمیا منا رویا للکیتا آمنا بالله وما بل جی وما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 وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْوُشْوَه وَأَكْرِمُ السُّفْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ لِلإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّفْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا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 ولغنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا كانوا من فوقهم ومن تحت أرجل جب منهم أمة تصيدة وكثير منهم ساء ما